Sastina knife ne fulla Sakita Litni Ramendi l'FMASIRA FLUTA TOUSE DAS PEMINI VELALIROIL FOUSE BOAS AMENTILET ANURASIK FULEM LAKE A VEMACOS LUKEN THE KORE FNALI عشد الحرير فوت ويشتي مثل ذي غمتي دفاق لو كان يقلب حراكي لو كان يقلب دير لي فناره يشلني دوك للشغب الصفاء اشن يفرر يما بيش مقلد ولا ماشنايت شي idde fawra asid alharir wthwsti alladhi ghamti dafur lo kan شي يرقم مسن س الدهبي قطش ما فيش في فيني للحواشي اللي في الطيف شبح يسمى شرور اني لايتزمت ويا ثني في د يغلي هلك غيرك ربي يا لم سرذوله فلا ما يسوي رسم توط في بور 90 اللي في الطا سد الحرير في زوجتي الذي غمت <مسكت> دفر لو